وفي الآخرة عذاب شديد وعفارة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.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 وأنزلنا الحديد فيه بَأْسٌ شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إِنَّ الله قوي عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذريتهما النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ منهم فَاسِقُونَ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم